ذكريات تنال مقال يعني ولا حزان يا محلاها الذكريات كان القمر بجنبي كان وطيري غرد كل شيء قضى طوب الله قدر من كسل فرغان سرور ليله هيل الله قدر من كسل فرغان سرور كان يا ما يا ماك لا احلى يا ما كان القمر بذنبي كذا وطير يغرد فوق ترا كل شي بير استنى إلا ومهري غير حزن ما كنتي انا عشت ترا يا ما سقيتيني بقنا قلبي لي غرزه لو كانت تعودي له كان وتداوي لي هذه الجراحه وكانت تعودي له كان وتداوي لي هذه فوق غصان يا يا حسرة كل شيء صار يا ويني لقلب حسيني كل شرق تقيت فعداء صار يا ويني لقلب حسيني يا, <تصفيق> يا نياما يا ما كان نعحل ذكرايات الزمان لا قلبي عاني ولا حزان يا محلاها كان القمر بجنبي كان وطير غرد فوق غصار ده يا دنيا وين لا يا حضر كل شي فار ليله هيل الله قدّر من كسل فرقان سرور هيل الله قدّر من كسل فرقان سرور يا ما يا ماك يا محلا ذكريات الزمان فقلب يعاني ولا حزن يا محلاها ذكريات كان القمر بذنبي كلام وطير غرد فوق لا تهي الدنيا ونناما يا حذره كل شي فال الى عمري كله غير حزان معك نتي انا عشت فرا يا ما تقيتيني بحنات ما قلبي كان وتداوي لي هذه الزراء لو كان وتداوي لي هذه فوق القصار يا